وقال حدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول من غربت له الشمس من أوسط أيام التشريق وهو بننا فلا ينفرن حتى يرني الجمار من الغد يأتي مالك بعد هذا في حكم التعج اللهم سبحانه يقول اذكر الله في أيام معددة فمن تعجل في يومين أي بعد يوم العيد أول أيام التشريق وهو ثاني العيد وثاني أيام التشريق الذي هو ثالث أيام العيد فلا إثم عليه ومن تأخر وهو رابع يوم العيد ثالث أيام التشريق فلا إثم عليه يقول هنا مالك فمن تعجل فلا إثم ومن تأخر فلا إثم على الإطلاق يقول لا بقيت أن المتعجل أيهما أفضل اولا الآية الكريمه تقول فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه والجمهور يقولون لا شك أن التأخر فيه زيادة عبادة والرسول صلى الله عليه وسلم تأخر ولم يتعجل إذن هما سواء من حيث الإجزاء وليس سواء من حيث الأفضلية وبعضهم يقول فرق بين الإمام وبين التبع فإمام الحاج الأفضل في حقه أن يتأخر لإكمال الحج، ومن هم من يقول فرق بين أهل مكة وغيرهم من الآفاقيين لأن أهل مكة نزل لبيوتهم متعدلين ليش أما الآفاقي فلربما يضيق وقته ربما يحتاج أن يتهيأ إلى شيء فلا مانع في ذلك في الأفضلية ولكن من أراد أن يتعجل بنص الآية يقول العلماء باتفاق ينبغي عليه أن يتعجل ويغادر منا قبل أن تغرب عليه الشمس بمنا لأنه إذا غربت عليه شمس ليلة اليوم الثالث أصبح في منا في ذلك الوقت وحكمه أن يبيت بتلك الليلة في منى وإذا بات في منى تلك الليلة لزمه حكم اليوم الذي بعدها وهو الرمي في التأخير إذا، لكن هنا يأتي شيء من غربت عليه الشمس وهو في طريقه مع السر والزحام هل يترى يقف عند العقبة ولا قبل العقبة ونقول هنا بات وقد حزم متاعه وخيامه وطعامه وشرابه ونقول يبيت لأنه غربت عليه الشمس أول كان عمل فرادي ولكن الآن يقول كثير من الفقهاء إذا تهيأ للرحيل وحزم المتاع وأخذ في المسير ولكن أدركته الشمس بغروبها وهو في سراء تعطل لزحام تعطل لظروف ما فهو على مسيره يمضي في طريقه وهكذا يبين لنا مالك رحمه الله أن من أراد التعجل فعليه أن يخرج من منا قبل أن تغرب عليه الشمس فإن غربت عليه وهو في مكانه نازلا يبيت تلك الليلة ولا يعزم النزول بعد غروب الشمس أما إذا أدركته الشمس بغروبها وهو قد حزم متاعه وفي طريق مسيره فليمضي في طريقه والله تعالى أعلم